حصريا على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بدء ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مَالَ مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين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 تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام